لبيك اللهم لبي لبيك لا شريك لك لبي إن الحمد و ا ل ن ع م ة لك والملك لا شريك لك.